بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في <مضحك> إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عين <عيال مضحك> رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن هو يُحْيِي وَيُمِيت رَبُّكُم وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ فَوْ تَنْقِب يَوْمَ تَنْتَثِ فَنَكْشِفْ عَنَّ الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ تولوا عنه وقالوا علم مجنون إن كشف العذاب قليلا. يُسُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِن نَّأْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ نَبِيرٌ وَأَلَّا لَا تعلو عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ يَفَأَعْتَزِلُونَ فَدَعَى رَبُّهُ أَنَّهَا أُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِبْ عِبَادِي لَيْلًا رهوى إنهم جد مغرقون كم تركوا من جناته؟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 نَجَّيْنَا بني بَنِي من مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ لقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء إِلَّا مَوْتَتُنَا نُجُولَا وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِئِينَ فَتُوبُوا إِلَى بَأَيْنَا كنتم كُنْتُمْ أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا وخلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين رحمة الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل تولي في البطون الحیم خذوه فعطلوه یلا سوای الجحیم ثم صب فو قرئی من عذاب الحیم ذق كريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام نمين وَاسْتَبْرَقَ الْمَتَابِيلِ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ العظيم فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتق بنهم موتقب